حتى يصير عنده كوماً من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال اما علمت ان آلَ محمد صلى الله عليه وسلم لا ياكلون الصدقه اخرجه البخاري قوله صرام النخل أي قطع ثمره عن ام عطيه رضي الله عنها قالت بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم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 أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة <coughs> Allah Hei Hei Hei Hei Hei I Allah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير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 المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق المارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والأرض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 وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ أَلْسِنَتِنَا وَمِنْ شُرُورِ أَبْصَارِنَا ومن شرور قلوبنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله عدد ما في كتابه الحمد لله عدد ما أحصى خلقه والحمد لله ملء ما في خلق والحمد لله ملء سماواته وأرضه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله على كل شيء اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر La ilahe illa allah. Istawu. Istawu. Allahu ekbar. Allahu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدئ الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين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 الا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ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 ولقد كذب الذين من قبرهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله أكبر, الله. الله أكبر. سمع الله لمن حميده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 Allahu ekbar Allahu ekbar Allahu ekbar Allahu ekbar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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّ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 أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا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 مبين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولكلا Allahoe akbar Allahoe akbar Allahoe akbar Allahoe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 Allah-u-ak-bar Allah-u-ak-bar Rabbana wa lakal hamda Allahhu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar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 Allah Allah Allah-u ekbar Allah-u ekbar Semi' hamida الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 said